بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المعلم رحمه الله في كتابي القيم ال 40 النووية قال الحديث الاول ان اهل المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امراه كذا اذا تظاهر الى مهاجره اليه اتفق عليه قالوا ان امير المؤمنين هو ابو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اعلى اليه خلافه لتعيين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو حسنة من حسنات أبي بكر ونصبه في الخلافة الشرعية لأن الذي عينه أبو بكر وأبو بكر تعين لمبايعة السحابة له في السبت البنية وخلافته شرعية كخلافة أبي بكر ولقد أحسن أبو بكر رضي الله عنه اختياط عنه اذا اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلبه سمعته دللن على ان انه, أنه اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطه والعجب ان هذا الحديث لم يرويه الرسول الله صلى الله عليه وسلم الا رحمه رضي الله عنه ناصح بنيتي لكن له شواهد في القران والسنه ففي القران يقول الله تعالى اما تنفقون الا ابتغاء وجه الله فهديني قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار اي اشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم هلك عن سجده يطلبون فضلا من الله والرضوان وهذه نيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أيوقاص رضي الله عنه اعلم انك لن ترتك نفقه ترتقي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تدعنه فيه في امهاتك فتقول ترتقي بها وجه الله هذه نيل المهم ان معنى الحديث هذا جزء من القران فهذه جزء من ولفظ الحديث هذا مراد به عمر رضي الله عنه لكن تلقته الامه بالقبول التام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذه جزء من بحثي هاتان يقال قوله انما الاعمال بالنيات فيه من أوجه بلاغة الحصر وإثبات الحكم في المذكور ونجميع عما سواه وطريق الحصر إنما لأن إنما تفيد الحصر فإذا قلت زيد قائم فهذا ليس فيه حصر فإذا قلت إنما زيد قائم فهذا فيه حصر وأنه ليس إلا قائما وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل مجيء مهواء هذا يعني بحث المسألة فغة وفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها فالمرأة ينكرها فهجرته إلى ما هجر الهجر قال من البلاغه اخفاء نيه من هاجر الى الدنيا في قوله الفائده تو الى ما هاجر اليه ولم يكن الى دنيا يسيجها الفائده البلاغيه في ذلك هي تحثيره ما هاجر اليه فليس اهلا ان يذكر ان يكنى عنه بقوله الى ما هاجر اليه وقوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله الجواب فهجرته إلى الله ورسوله فذكره تنويها بفضله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرأتي ينكحها فهجرته إلى محاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها أمرأتي ينكحها بأنه فيه تحطيرا لشأن ما هاجه إليه وهي الدنيا والمرأة قوله الأعمال جمع عمل ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنه عياء الأعمال الكلبية ما في الكلب من الأعمال كالتوكل على الله والانابه اليه والخشيه منه وما شابه ذلك والاعمال النطقيه باين كبهذه المثال وما اكثر اقوال اللسان ولا اعلم شيئا من الجوارح اكثر رق من اللسان اللهم الا ان تكون العينين رئي جنين والاعمال الجوارحيه اعمال اليدين واليدين ما هي بداله فالاعمال بالنيات والنيات جمع نيه وهي القصد وشرعا العزم على فعل العباده تقربا الى الله تعالى ومحلها الكلمه فهي عمل قلبي لا تعلق الجوائز بها من قال كل امرئ ما نوى أي لكل انسان ما نوى ما نوى في نفسه قعنا هنا مساله هل هاتان الجملتان بمعنى واحد او مختلفتان الجواب يجب ان نعلم ان الاصل في الكلام التأسيس دور التوكيد ومعنى التأسيس ان الثانيه لها معنى مستقلا ومعنى التوكيد ان الثانيه بمعنى الاولى وللعلماء رحمهم الله في هذه المساله رايان اولهما ان الجملتان بمعنى واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفقنهم الأعمال بالمنيات وأكد ذلك بقوله وإنما لكل إما نوع يعني فتكون الجملة الثانية مؤكدة الجملة الأولى والرأي الثاني يقول إن الثانية غير الأولى فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوفيين والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فاننا نجعله تاسيسا وان نجعله الثاني غير الاول والصورة الثانيه غير الاولى فالاوله باعتبار المنوي وهو الامل الثانيه باعتبار المنوي له وهو المحمود له الان عمث لله اعمق للدنيا يدل لهذا ما فرعاره النبي صلى الله عليه وسلم الى التولين فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله الا على هذا فرق الكلام اذا تكرر في والمشهور من هذه الميه تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض لكن يوجد العادات من العبادات مثال اولا الرجل ياكل الطعام ما شاء وكان فضل والرجل الاخر ياكل الطعام في حال لامر الله عز وجل في صوره وكل وشرب وصار اكل الثاني عباده فاكل واكل, وأكل الاولين عاده يعني الرجل يرتجل بالماء لا ربدا والثاني يغتزن بالماء من الجنابة فالأول عاد والثاني حباب جه ففي هذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغاقس في البحر للتبرد ثم صلى فلا يجزئه ذلك لأنه لابد من النية وهو لم ينجد تعبد وإنما نوى التبرد لانهذا قال بعض اهل العلم عبادات اهل الغفله عادات يعني ما يكون دياع علنيه وعادات اهل اليقظه يعني اهل اليقظه عبادات يعني ياتون بالعادات ينون بها استعانه الله جل وعلا فتركون العادات عند نوع عباده من يقوم ويتقوم ويغتسل ويصلي وله بعد العاده يعني ان نفسه ما تحركت وعادات اهل يكظه عبادات مثاله من ياكل انتسالا لامر الله يريد امقاء نفسه ويريد التكفف عن الناس يقوم بذلك اشياء باده يعني رجل اخر لبس ثوبا جديدا يريد ان يترفع به يده هذا لا يعجب وآخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نحمة الله عليه وأنه غني فهذا يؤجر ورجل الآخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم الجمعة فالثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو عباده فعلى كل حال وكلما كانت نية العبد للطاعة كانت آذاته عبادة وكلما كانت نية العبد للطاعة يتكذب والعاده فعباداته عاده وقل كلامه واضح يعلم ان النيه محلها القلب ولا ينسق بها اخلاكا لانك تتعبد لمن يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله تعالى عليم بما تكون به العباد ولا تريد ان تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول اتكلم بما اني لي على مديه اننا نريد ان نتقي بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم متسلبك وما فيك وحاضرك ولهذا لم يرد نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ان صحابيه رضوان الله تعالى عليهم انهم كانوا يتلقون بالنيه ولهذا فالنطق بهذه الدعه ينهى عنه سرا او جهرا خلافا لما قال من اهل العلم انه ينطق بها جهرا وبعضهم كان يعتقد بئر شرا وعللوا ذلك من اجل ان يطابق القلب اللسان وهذا كله غير صحيح فلم يثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تكلم بالنيه الى شرا ولا جرا وهنا مساله تعالى سبحان الله اين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا لو كان هذا من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لفعليه هو وبينه للناس يذكر ان عاميا عاميا من اهل نجد كان في المسجد الحرام اراد ان يصلي صلاه الظهر والى جانبه رجل لا يعرف الا جهره بالنيه فلما هو في مصلات الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنيه اللهم اني نويت ان اصلي صلاه الظهر اربع ركعات لله تعالى كانت يغني من المسجد الحرام ولما اراد ان يكبر قال له العامي أصبر, اصبر اصبر اصبر يا رجل بقي عليك التاريخ واليوم والشهر والسنه تفاجئ الرجل من هذا الكلام وهذا صحيح يعني الله جل وعلا في غنى عن مخبره باعمالنا فقد علم اعمالنا قبل ان يخلقنا علمها عندما كتب المقادير في اللوح علم اعمال العباد كلها ما هم عاملون من خير او شر فليس بحاجه الى ان نذكره الله جل وعلا قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله جل وعلا لا يضل ولا ينسى فليس بحاجه ان نذكره او نقدره باعمالنا فلو هو ما شاء لذلك قال لك عل قول من ناديا بك اللهم عمره ولبيك حجاً ولبيك عمرة وحجاً عليك هذا نقدم بالنية الجواب لا هذا من أثار شعيرة النشق لهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النشق كتكبيرة في الإحرام في الصلاة <تصفيق> فإذا لم تنبي لم ينعقد الإحقام كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة من عقدت فلا تقر ولهذا ليس من السنة أن تقول ما قاله بعضهم اللهم إني أريد نشك الحلال لا تقول هذا اللهم إني أريد نسك العمر أو أريد الحج فيسره لي لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه إذن أنكر على من نطق به أنكر على من نطق بها ولكن بهدوء لأن أقول له يا أخي هذا ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه <تصفيق> ولهو علم لكل من اننوا هذه هي المعمول له والناس يتفاوتون فيها تفاوت عظيم حيث تجد رجلين يصليان بينهما ابعد ما بين المشرق والمغرب او مما بين السماء والارض في ثواب فهما الى جنن بعضهما الى جنن في الاخر لان احدهما مخلص والثاني غير مخلص فتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد او في الفقه او التفسير او الحديث او احديما احدهما بعيد من الجنر والثاني قريب منها وهما اقران في كتاب واحد وعلى مدرج واحد فهذا رجل طلب العلم في دراسه الفقه من اين لا يكون قاضيا والقاضي له راكد رفيع ومركزه رفيع فساري درس الفقه من اي لا يكون عالما معلما لامته محمد صلى الله عليه وسلم فبيننا فرق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو مما يفتغى به وجه الله لا يريد به الا ينال عرضا من الدنيا لن يرح رائحه الجنه والعياذ بالله ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال في ملتانة هجرته نهاية لغة والهجرة في اللغة معفوضة من الحجر وهو الطرق فاما في الشرف والانتقاء من بلد القفر إلى بلد الإسلام فقال لفم كانت هجرته إلى الله ورسوله إجرته إلى الله ورسوله كرجل انُتقل من مكة قبل الس待في إلى المدينة يريد الله ورسوله أن يريد دواب الله ويريد الوصول إلى الله كقول لي تعالى وإن كنت نتردنا الله ورسوله اذن يريد الله اي يريد الله ونصرة دين الله وهذه اراده حسنه فهذا ما بعمل وجه الله جل وعلا ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفوز بسخره ويعمل بسنته ويدعها عنها ويدعو اليها ويذع عنه ونشر دينه فهذا هجرته الى الله ورسوله الله تعالى يقول في الحديث الكل شيء من تقرب الي شبرتك قرب الي ذراع فإذا أراد الله فإن الله تعالى يكافئ على ذلك بأعظم النعم هو نماسله بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان مهاجر اليه عليه الصلاه والسلام الجواب اما الى شخصه صلى الله عليه وسلم فلا. ولذلك لا يهاجر الى لا يهاجروا الى المدينه من اجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لانه تحت السراب واما الهجره الى سنته وشرعه صلى الله عليه وسلم فهذا مما جاء الحسن عليه واله وذلك مثل الذهاب الى بلد لنصرة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والذيب عنها فهجرة الى الله في كل وقت وحين والهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شخصه وشريعته حل حياتي وبعد مماتي ما الى شريعته فقط نقر هذا قوله تعالى فايتن نزاعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إلى الله دائما وإلى الرسول نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته فمن ذهب من بلد إلى بلد يتعلم الحديث فهذا إجرته إلى الله ورسوله فمن هاجر من بلد إلى بلد الامرأة يتزوجها في الخططة وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي فإجرته إلى ما هاجر إليه فمن كانت إجرته لدنيا يسعبها بأن علم أن في البلد سلاني تجارة رابح فذهب إليها من عجل أن يربح فهذا يجرته إلى الدنيا يصيبها فعلا فهذا يجرته إلى الدنيا يصيبها وليس إلا ما أراد فإذا أراد رفع عز وجل أن لا يحصل وإذا أراد الله عز وجل أن لا يحصل على شيء لم يحصل على شيء وبهذا الحديث من الأحلام والفوائد الاحكام الشهيره يذكر منها على سبيل المثال اولا ان هذا الحديث احد الاحاديث التي اعطيها مدار الاسلام يعني يدور عليه الاسلام وكانها اركانه او قواعده التي يستند عليها فهذا الحديث جاء على شرط من شروط العمل او شرط من شروط العمل هو النيل وان الانسان اذا لم ينجي الامل ولي الله جل وعلا فعمل احباب يكون الذي جل وعلا فمن كان يرجو ذلك ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربي احدا فنيه ميزان الاعمال وان من نوى العمل لله جل وعلا هذا الذي يثاب عليه ومن نوى غير الله جل وعلا فليس له الا ما كتبه الله له قال هذا الحديث تمده اعمالكم وهو نظام الاعمال الباقينه ومعنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا شيء في معنا فيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم من حمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد هذا مثل الشرط الثاني من شروط قبول العمل وهي المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم وان هذا الحديث الثاني ايضا عند من اركان الاسلام او الاعمدة التي يقوم عليها الاسلام قال رجل مخلص غاية الاخلاص يريد ثواب الله عز وجل فدارك رانكه لكنه وقع في بدع كثيره فانظر الى نيتي نجد انها نيه حسنه وبالنظر الى عملي نجد انه عمل سيء مردود لعدم موافقه الشريعه قال لكم ان هذا عمل لا يقبل كانه اختل شرط من شروط قبول العمل وهو المتابعه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ياتي باعماله واتبعه عليه الصلاه والسلام وعلى مثال اخر يريدون كما يصلي على اكل وجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي لكن يراي وليه خشيه منه لان والده يتابعه فولد يريد ان يرضي اباه بهذه الصلاه وان يقول الاب طلعني عني نصلي صلاه حسنه فهذا احسن في العباده لكنه اخطا في الاخلاص ما اراد بهذه العباده وجه الله جل وعلا فهذا لا يقبل منه العمل ما هي من فوائد هذا الحديث أن يمب تنيز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن المعاملات بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيا قال والنظر مثلا بالصلاة رجل أراد أن يصلي الظهر فيجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيرها وإذا كان عليه ظهران يعني ظهر اليوم وظهر الأمس أمس ما صلى الظهر وما ذكره إلا اليوم على عليه ظهران وماذا يا طال يجب ان يميز ظهر امس عن ظهر اليوم لان كل الصلاتين لهانيه والترتيب واجب فما نقول يسمى ظهر اليوم ثم يغدس ظهر الامس لا حتى ولو ادرك الجماعه يصلون ظهر اليوم يتقول معاند بظهريه بنيه ظهر الامس فاذا سلم الامام اقامه وصلى ظهر اليوم لان الترتيب واجب فلو لو خرج شخص بعد زوال الشمس من بيته متطاهرا ودخل المسجد وليس في قلبه ان صلاه الظهر ولا صلاه العصر ولا صلاه العشاء ولكن نوى بذلك فرض الظهر فهل تجزي او لا تجزي إذا وضع الكاعدة التي ذكرناها سابقا لا تجزئ لأنه لم يعين الظهر وهذا مذهب الحنابلة وقيل تجزئ ولا يشترض تعين المعينة يعني الصلاة المعينة لا يشترض تعينها وإنما يكفي الوقت الذي خرج لأدائها فيه ثالثا من الفوائد الحث على الاخلاص لله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس الى قسمين قسم من اراد بعمل وجه الله ويود الاخر قسم من بالعكس وهذا الحث على الاخلاص لله عز وجل الاخلاص يجب العنايه به الحث عليه لانه هو الركيزه الاولى الهام التي خلق خلق الناس من اجلها قال تعالى وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون لفوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بتنميح الكلام وتقسيم الكلام لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذهب منوى وهذا للمعمول له ثاني هنا تقسيم الهجرة إلى كثنين شرعية أو غير شرعية وهذا من حسن التعليم لذلك ينبغي للمعلم أن لا يسرد المسائل على الطالب سردا يعني هذا ينشي بل يدعى لأصولا وكواعدا وتفييدا لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في كلبه يعني تفريع المسائل وبنائها على نقاط متعددة يوضح للطالب فهم هذه المسألة وتثبت في كلبه أما أن تسرد عليه المسائل فما أسرع أن يلساها كذلك من الهوائد الهوائد هذا الحديث كرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو حيث قال إلى الله ورسوله ولم يكن إلى الله ثم رسوله مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئه فقال بل ما شاء الله وحده فما الفرق فالجواب ان ما يتعلق بالشريعه فيعبر عنه بالوحي يعني في بيان الشريعه والاحكام اذا جاء دليل او جاء الحكم من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال قال الله ورسوله كذا وكذا لانه في بيان التشريع في بيان الامر والنهي واما في بيان ان التوحيد وبيان المشيئة والقدر والقضاء فانه يؤكد بثله التي تدل على العصب مع التراخي قال والجواب ان ما يتعلق بالشريعه فيعبر عنه بالواو لان ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر عن الله عز وجل كما قال عز من قايل من يطي هذا شونه فقدر الله وامم الامور الكونيه والقدريه فايج يجى يقرن مع الله احد بالواو ابدا لان كل شيء تحت اراده الله تعالى ومشيئته وكذلك اذا قال قائله هل ينزل المطر غدا فدينا الله ورسوله اعلم فهذا خطا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده العلم في هذه المساله قالوا إذا قال هل هذا حرام أم حلال؟ في ذلك الجواب الله ورسوله أعلم فهذا صحيح لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور التشريعية كحكم الله جل وعلا مسألة أيهما أفضل؟ العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ يعني لو سألنا سائل وقال أنا أريد أن أجاهد وأريد أن أطلب العلم أيهما أفضل لي فنقول له ماذا قال المؤلف رحمه الله قال الجواب العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم وقد قال الإمام أحمد العلم لا يعبره شيء لمن صحتني وفه يعني من خلصت نيته في طلب العلم تعلمي وتعليمي والعمل به الا يعدل العلم شيء من العباده ولا يمكن ابدا ان يكون الجهاد فرض عين لكونه سبحانه وما كان المؤمنون لينصروك فتن فلولا نفر من كل فئه منهم طائفه يتفقهوا في الدين الا يعني في هذه الايه فعلى فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين مكاله فلو لا نفرن من كل هذه لكن منهم صائحه ايوا قعد صائحه ليتفقهوا في الدين وليندرو قومهم الى رجعوا اليهن هلهم نحذرون ولكن باختلاف فاعل اختلاف الزمن قد نقول لشخص الافضل في حدة القياد والاخر الافضل في حدة العلم فاذا كان شخصا شجاعا قويا النشيدا وليس بذاك الذكي الافضل له الجهاد لانه ان يكون له وانفع للناس في الدفاع عن اعراضهم واموالهم وعاداتهم واذا كان ذكيا حازما قويا الحجه فالافضل له العلم وهذا باعتبار الفائد اما باعتبار الزمان فاننا اذا كنا في زمن كثر فيه العلماء وحاجه الصغور الى مرابطين الأفضل الجهاز وإن كنا في زمن التفشأ فيه الجهل فبدأت البدع تظهر في المجتمع وتنتشر في العلم أفضل وهناك ثلاثة أمور تحكم على طلب العلم أولا بدع بدأت تظهر شرورها ثاني الإفتاء بغير علم ثالثا جدد كثير في مسائل بغير علم قال ان يكون مرجحا فالافضل العلم يعني هذه المسائل الثلاث تشويغات لطلب العلم اشعار البدع والافتراء غير العلم وإيجادهم في المسائل غير العلم قال المؤلف رحمه الله وان لم يكن هناك مرجح فالافضل العلم على كل حال ما الفوائد في هذا الحديث ان الهجره هي من الاعمال الصالحه لانها يقصد بها الله ورسوله وكل عمل يقصد به الله ورسوله فانه من الاعمال الصالحه لانك تصطد تجرب الى الله والتقرب الى الى الله والعباده فهل هذه الهجره واجبه ام مستحبه الجواب في تفصيل اذا كان الانسان يستطيع ان يظهر دينه وان يعلنهم ولا يجد من يمنعه في ذلك فالهجره هنا مستحبه وان كان لا يستطيع فالهجره واجبه وهذا هو الضابط المستحب والواجب وهذا يكون في البلاد الكافره اما في البلاد الفاسقه وهي التي تعلن الفسقه وتظهره فاننا نكون ان خاف الانسان على نفسه من أن ينزلق فيها فيما انزلق فيها أهل, أهل ذلك البلد فهنا الهجرة واجبة وإن لم يخف فتكون غير واجبة بل نكون إن كان في بقائه إصلاح فبقاءه واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر لأنه إذا هاجر أهل الإصلاح من هذا البلد ما الذي يبقى لأهل الفساد وربما تنحدر البلاد اكثر بسبب قله اهل الاصلاح وكثره اهل الفساد والحسد لكن اذا بقي ودعا الى الله بحسن الحال فسوف يصلح غيرهم وغير يصلح غيرهم حتى يكون هؤلاء على ايدي اصلاح البلد واذا صلح اهم الناس فان الغالبه ان من بيديه الحكم سيصلح سيصلح ولو عن طريق الضغط ولكن الذي يفسد هذا للاسف الصالحون انفسهم فترى هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من اجل الخلاف في مساله من مسائل الدين التي يختلفوا فيها الخلاف هذا هو الواقع لا شيء مثل البلاد التي لم يمسسها الاسلام تماما فربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من اجل مساله رفع اليدين في الصلاة وهي من السنن الفعلية وأقرأ عليكم كثة وكعت لشخصية والمتخنم هو شهر محمد ابو صالح بن أتيمير رحمه الله يقول في يوم من الأيام أتى لي مدير التوحيع بطائفتين من إفريكيا تكثر إحدى هما الأخرى على ماذا فعلى إحدى هما تكون السنة ذلكيام ايضا على المسن يديه على قدري والاخرى تقول شن اي تلك اليدين وهذه المساله فرعيه سهله ليست من الاصول والفروع قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرقب عن الشنتيف ليس مني وهذا كفر تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فبناء على هذا الفهم الفاسد كم فرج احدا ومن اخرى يكون فالمهم ان بعض اهل الاسلام في البلاد التي ليست مما قيه الاسلام يبدع ويفتك بعضهم بعضا ولو انهم اتفقوا فاذا اختلف تسعت صدورهم في الخلاف الذي يشغف في الخلاف وكانوا يدا واحده تصالحت الام ولكن اذا رات الام ان اهل الصلاح والاستقامه بينهم هذا الحقد والخلاف في مسائل الدين فستضرب تضرب عنهم صفعا وعما عند ربنا الخيرين وهدا قد يمكن ان يحدث ركوش ونكوش وهذا ما حدث والعياذ بالله فترى الشاب يدخل في الاستقامه على ان الدين خير خير وهدى وشراح صدر وقلب مطمئن ثم يرى ما يرى من المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاء فايتئ في كل استقامه لانه ما وجد ما طلبه والحاصل ان الهجره البلاد الكفر ليست كالهجره البلاد الحسب اي يقال للانسان اصبر واحتسب ولا سيما ان كنت مصلحا بل قد يقال ان الهجره في حقك حرام والله اعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه